وَتَنُدَّنَّبُهَا الْأَثْقَلُ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ مِنْهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُنْزَلُ إِلَّا بِطِغَاءٍ أَرَادَهُ رَبُّهُ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا تَدَلى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضائلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث